είναι άκθεροι οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τον ουρανό, γνωρίζουν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 أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لَآيَاتٍ آيات لقوم يتفكرون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 بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون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 وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهول عليه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 ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء, فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم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 وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة ثم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 وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر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 ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي يعملوا لعلهم يرجعون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 سي يوم اللام لَهُ من الله يوم إذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صارحا فلأنفسهم يمهدون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 يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره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 ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين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 وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيَ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ